بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين استعرضنا في الحلقات الماضية سيرة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه في مواقفه ومشاهده معه في يومياته معه في مداخله ومخارجه في حله وترحاله في حضره وسفره وأخذنا في الدروس الثلاثة السادقة مجمل حياة إمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ اليوم الذي ولد فيه الإمام علي إلى اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن نتعرض عما كان بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما كان بين علي وبين الخلفاء الراشدين الذين تلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن أشير إشارة وهو أنني حقيقة إنسان يشعر بحرش شديد جدا وبثقل عظيم على قلبه وهو يرى نفسه قذما يتحدث عن أولئك العظام وأولئك الكبار وأولئك الجبال ليس يتكلم عنهم بل يخوض فيما جرى بينهم ويخوض فيما حصل بينهم مما يحصل بين سائر البشر مهما بلغ فضلهم ومهما بلغت مكانتهم حين يتحدث عن الخصومات وعن المنازعات أو عن بعض الأخطاء أو عن بعض المواقف التي قد لا تسر والتي قد لا تتناسب ولا تتوافق مع ما علم من عظيم سيرة أولئك الجبال ومع ما علم من فضائلهم ومع ما علم من مناقبهم حقيقة الإنسان يحرج كثيرا وهو يتحدث عن هذا الأمر ولذلك لابد أن أؤكد مرة أخرى على أننا ونحن نتحدث خاصة أتحدث طبعا عن ما وقع بين علي رضي الله عنهما وقع بين الصحابة من المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام لا أتحدث عن ما حدث عن علي رضي الله عنه ومع بعض مع من أسلموا بعد الفتح أو من أسلموا من الطلقاء وإنما أحس بهذا الثقل وأحس بهذا الحرج الشديد حين أتحدث عما وقع بين عليه رضي الله عنه من أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام بينما حصل بينه وبين أولئك الصحابة الذين كانوا هم أيضا من أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وممن لهم قدم صدق في الإسلام وممن لهم صابقة عظيمة في هذا الدين من فدوا هذا الدين بأموالهم وأنفسهم وبذلوا له ما بذلوا وضحوا من أجله ما ضحوا حقيقة الإنسان يحس حرج يحس بحرج وهو يتحدث عن ما كان بين علي وبين السيدة فاطمة سيدة نساء العالمين أو بين ما كان بين علي وبين أبي بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في المشاهد الكبيرة وأكبر صاحب القدم الصادقه في الإسلام ورفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الهجره ومن انتصر له النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم من موقع وفي أعظم من مكان يحس الإنسان بحرس شديد وهو يتحدث عما وقع بين هذين الرجلين العظيمين الفاضلين الكبيرين اللذان لهما من الوزن ما الله, به ما الله تعالى به عليم في هذا الدين وفي هذا الإسلام حقيقة الإنسان يحس بحرج وهو يتكلم عن ما وقع بين السي... بين أمير المؤمنين علي وبين السيدة عائشة أم المؤمنين وهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما وقع بينه وبين طلحة أو الزبير وهما من السابقين إلى الإسلام من ال... من أول السابقين إلى الإسلام ومن من قدم وبذل وأعطوا لهذا الدين يحس الإنسان بحرج وهو يتحدث عن قوم أثنى الله تعالى سبحانه من فوق سبع سماوات أثنى عليهم ورضي الله سبحانه وتعالى عنهم لما يتحدث الإنسان عن المهاجرين الذين هاجروا بأموالهم وأنفسهم أو الأنصار الذين آوا ونصروا وآثروا غيرهم على أنفسهم مع ما كان بهم من الخصاصة حينما يتحدث الإنسان عن هؤلاء طبعا لا بد أن يتحدث بأدب ولا بد أن يعتذر مثل هؤلاء حقيقة يعتذر لهم، وي... وتس حتى وأن تشرح قد يكون قد يظهر لك أن موقفهم لم يكن موقفا صائبا في حادثة معينة، لكن مع ذلك لفضلهم ولسابقتهم ولقدمهم في الإسلام ت... تبحث لهم عن الأعذار، تحاول أن تشرح ذلك الموقف الذي وقفوا لماذا وقفوا هذا الموقف؟ ولم يقف ذلك الموقف لماذا وقع, بينهم ما وقع ما وقع بينهم وبين آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما نعلم من شدة حبهم لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما لا ينبغي ما لا نحب أن نقع فيه وما لا, ما لا يمكننا أن نقع فيه ونحن نستعرض الآن سيرة نستعرض التاريخ هو أننا لا يمكننا أن نزور التاريخ في مقابل هذا الأمر في مقابل معرفة فضل هؤلاء والتحرج عند الحديث عن هؤلاء لكن نحن في دروس تاريخ وبالتالي لا يمكن أن نزور التاريخ ولا يمكن أن نغير التاريخ ولا يمكن وهو الأمر الخطأ الذي يقع فيه أكثر الكتاب في هذا الباب من الطرفين من الجهتين هو الاعتقاد ثم بناء التاريخ على الاعتقاد هذا هو خطأ هذا غلط كبير وقع فيه كثير من في هذا الباب أن تعتقد عقيدة معينة ثم تبني كل حكاياتك وكل رواياتك تبنيها على هذا الاعتقاد فلا شك أنك لم تصحح إلا ما وافق ذلك الاعتقاد ولن تضعف إلا ما وافق ذلك الاعتقاد وكل ما خالف ذلك الاعتقاد ستؤوله أو تحرفه أو تزيد فيه أو تنقص منه كما وقع في ذلك الكثير إذا منحل هو أننا لما نكون في التاريخ نعم نحفظ الأدب للسابقين من المهاجرين والأنصار من الذين اثنى عليهم الله تعالى في كتابه نحفظ لهم فضلهم نتكلم عنهم بأدب نتحدث عنهم بأدب نحاول أن نبرر أن نبحث حتى عن التبرير لمواقفهم نحاول أن نشرح أن نحاول أن نعطي بعض الشرح وبعض المنطق لبعض ما صدر منهم في إطار الأدب في إطار معرفة السابقه في إطار معرفة الفضل هذا من حقهم علينا وقد قدموا ما قدموا لهذا الدين لكن أن نزور التاريخ أن نطعن في الأحاديث والروايات الصحيحة لانها خالفت هذا المبدا هذا لا يمكن أن نفعله إلا سنكون, سنكون من أهل التزوير وسنكون من أهل التدليس، مع أننا يجب أن نتربى على مسألة معينة وهي أن الصحابة صحابة الصحابة صحابة الصحابة ليسوا أنبياء وليسوا رسل لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم أنبياء وأن يجعلهم رسلاً لفعل ذلك لكنهم بشر وليست لهم العصمة فما داموا بشر وليست لهم العصمة إذن يعتريهم ما يعتري سائر البشر من المؤثرات النفسية يعتريهم سائر ما يعتري البشر من الخطأ والصاب لا شك في أن صوابهم كان أعظم وأكثر وأزل من خطائهم لكن مع ذلك هم بشر لو إذا لو وقعت بين أيدينا رواية وقد صح سندها بالمعازين العلمية وفيها شيء من خطئهم أو فيها شيء من ما يقلل من من مكانتهم هذا يعني لا ينبغي أن نستغربه ولا بالعكس بل لا يجب أن يقلل من هذه المكانة مكانتهم محفوظة مكانتهم لها ما لها من الإجلال ولها ما لها من التوقير وهم بشر قد يقع منهم كسائر ما يقع من البشر قد يقع منهم الخطأ قد يقع منهم التجاوز قد يخطئون التقدير قد يرون ما لا ما كان الاولى عدم رؤيته فهؤلاء بشر ولا ننسى أنهم بشر فعتريه قد يعتريهم ما يعتريهم من من حب النفس قد يعتريهم ما يعتريهم من حب القوم قد يعتريهم ما يعتريهم من تفضيل عشيرتهم على عشيرة غيرهم قد تأخذهم الحمية أحياناً وقد وقع ذلك منهم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام بين أيديهم وأخذهم ما أخذهم من الحمية لبني قومهم فsesأحيانある وق وقد مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع ذلك وهم بين الوحي في ظهال الوحي فكيف وقد انقطع الوحي؟ هذه إشارة كان لابد من الإشارة إليها وهو أننا ونحن نتحدث عما عن نتحدث عنه ونحن نسرد سيرة الإمام علي رضي الله عنه وما وقع بينه وبين الصحابة نحن نحفظ للصحابة وخاصة للخلفاء الثلاثة نحفظ لهم حقهم ونعرف لهم قدرهم ونعرف لهم مكانتهم وكل بفضله وكل بحسبه طبعا مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا أن من آخر من كان معه عليه رضي الله عنه والفضل بن العباس وقسم بن العباس وهم يغسلونه ويكفنونه طيب في الوقت ذاته في الوقت الذي كان عليه منشغلا بتغسيل النبي عليه الصلاة والسلام وقعت أحداث أخرى كبيرة كان لها تأثير على مسار تاريخ الإسلام في الوقت الذي كان عليه رضي الله عنه منشغلا بتفصيل النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من الأنصار اجتمعوا في موضع الذي عرف في بعد بموضع السقيفة وشتهرا بالسقيفة سقيفة بني ساعدة اجتمعوا في سقيف اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واتفقوا جماعة من الأنصار اتفقوا الآن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات وهم الذين آووا النبي عليه الصلاة والسلام وهم أهل المدينة الآن الدولة هي دولة المدينة دولة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في المدينة وهم الذين رزعوا من شأن المهاجرين وهم أهل البلد إلى غير ذلك من الاعتبارات فرأى هؤلاء الأنصار أنهم أولى الناس بخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان زعيمهم طبعا سعد بن عبادة وسعد بن عبادة صحابي جديد بدري من أخرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخزرج، فلذلك رأوا أنه لا يصح لهذا الأمر إلا سعد بن عبادة، وكادوا أن يبايعوا، كاد أن يبايع سعد بن عبادة رضي الله عنه، لولا أن عمر رضي الله عنه أخبر بهذا الأمر، أخبر بأن الأنصار قد اجتمعوا في بني ساعدة وأنهم يريدون أن يولوا سعد بن عبادة عليهم. فلذلك عمر رضي الله عنه أخذ معه أبا بكر وأخذ معه أبا عبيد الثلاثة فقط ولهذا هؤلاء الثلاثة هم المهاجرون هم وحدهم من المهاجرين من حضر قبية البيعار أخذ أبا بكر وأخذ أبا عبيد معه وذهبوا إلى الأنصار ذهبوا إلى ثقيفة بن ساعدة حيث وجدوا الأنصار مجتمعين سألوهم عن الأمر ذكر لهم الأنصار بأنهم أولى الناس بهذا الأمر لأنه كذا وكذا إلى آخره فتكلم عمر رضي الله عنه وتكلم أبو بكر كلاما طويلا وذكر فيه ذكر أن أن ذكر أن منهم أن أنهم أنهم, أنهم أوصل الناس نسبا وأن العرب كان لأن الآن دولة الإسلام متدس يعني ممتدة إلى غير إلى, إلى إلى إلى غير مكة والمدينة وذكروا لهم بأن قبائل العرب لم تروا إلا أن يكون هذا النبي لن لن ترضى أن يكون الخليفة إلا من قريش لأن قريش لها مالها من الجاه ولها مالها من السيادة وبالتالي العرب لن يقبلوا بخليفة من غير قريش وذكروا ذلك ثم طلب من أبي عبيدة قال أمدد يا أبا عبيدة أبايعك كانوا سيبايعون أبا عبيدة رضي الله عنه لكن أبا عبيدة رفض رفض أن يبايع ثم إن بعض الأنصار اقترحوا اقتراح آخر قالوا لنا اقتراح آخر منا أمير ومنكم و... منكم أمير؟ قالوا يكون منا نحن أمير ويكون منكم أمير. فأبو بكر رضي الله عنه طبعا رفض هذا العرض لأن قال السيفان في غمد واحد يعني لا يصلح هذا السيف لا يمكن قيادة كما يقال لا يمكن قيادة الأمة لا يمكن قيادة السفينة بربانين. قال بل منا الأمراء ومنكم الوزراء بل يكون منا نحن الأمير وأنتم يكون منكم الوزير. ثم أخذ يد أبي بكر ثم أخذ عمر يد أبي بكر فاعلن مبايعته له ثم بعد ذلك كل الأنصار كانهم اقتنعوا برأي أبي بكر وكأنهم اقتنعوا بعمر حتى الحاضرون الذين كانوا في تلك السقيفة مدوا أيديهم إلى أبي بكر وأعلنوا مبايعتهم لأبي بكر حتى إنهم كادوا يقتلون سعد بن عمال يعني من كثرة الزحام ومن كثرة ما مروا عليه بأرجلهم وكان مريض وقد وضع على رأسه وكادوا يقتلونه بتهافتهم على أبي بكر الصديق من أجل بيعته وهكذا كانت البيعة هكذا بوي علي أبي بكر الصديق رضي الله عنه في غيبة من بني هاشم في غيبة وعلي رضي الله عنه غائب منشغل بتغسيل النبي عليه الصلاة والسلام بل دون استشارة له فقط ثلاثة من المهاجرين حضروا تلك البيعة وكان ما كان طبعا طبعا نحن الآن أنا, أنا أقول, أقول في غياب علي الآن لأفسر كيف سيتقبل علي رضي الله عنه هذا الأمر مع أن الأنصار أيضا عمر وابو بكر أيضا له وجهه نظر في هذا الأمر لكن أنا الآن أحاول أن أعرض يعني كيف الطائفتان لأن الآن أصبح منذ هذا, العصر منذ هذا الوقت فعلا أصبح عندنا طائفتان طائفة علي رضي الله عنه سنرى من معه وطائفة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب طبعا علي رضي الله عنه لن يرضى بهذا الأمر لأنه هو منشغل بتغسيل النبي عليه الصلاة والسلام وتصور أنت تصور الآن الإنسان يضع نفسه وموضع علي منذ أن فتح عينه على الدنيا وهو لا يفارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا في حل ولا ترحال ولا في حضر ولا في سفر النبي عليه الصلاة والسلام يكلف بأعظم المهمات بأعظم الم... يكلفه بأعظم المهمات وأخطر المهمات لا المهمات المدنية ولا المهمات العسكرية النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له من الفضل ما لم يذكره لغيره حديث المنزل وحديث الموالات والأحاديث كثيرة سنأتي عليها في ذكر فضائل أمير المؤمنين عليه أقرب الناس إليه نسبا زوج بنته السيدة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين مع كل هذا الفضل ومع سيد بني هاشم بلا منازع في ذلك الوقت مع كل هذا الفضل ومع كل ما كتب له من هذا الخير وما وص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم به بعد هذا كله ليس لي... ليس لم تكن الخلافة له وإنما لم يستشر أصلا في مسألة الخلافة لم يرفع به رأسا أصلا في قضية الخلافة هو منشغل بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس اجتمعوا وبايعوا وولوا وهو في غيبة عن الأمر في غير غير حاضر للأمر حتى لم يستشر في من يولى فلا شك أن أي أحد في مكان علي رضي الله عنه سيؤثر في نفسه هذا الأمر وسيحزن في نفسه هذا الأمر وأي مرأة في مكان السيدة فاطمة عليه السلام سيحز في هذا الأمر بنت النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها هو من هو وله ما له من المشاهد وله ما له من المراقب وصل النبي عليه الصلاة والسلام به ولم حتى لم يستشر بهذا الأمر حتى لم يؤخذ رأيه في هذه القضية فلا شك أن الأمر سيحز في نفس علي هذا طبعا أنا أقول هذه وجهة نظر علي رضي الله عنه السيدة فاطمة ومن معهم لكن طبعا بالمقابل بالمقابل عمر رضي الله عنه او ابو بكر كان لهم وجهه نظر وهو ان الانصار كادوا ان يولوا رجلا منهم وهو الامر الذي كان ستكون له عواقب سيئة كانوا سيرون بان الامر لو بأن الأمر لو حصل للانصار ولو عقد للانصار سيتمرد كثير من الطلقاء الذين اسلموا حديثا من اهل قريش وفيهم كثير من الطلقاء الذين اسلموا حديثا طبعا لن يرضوا أن يكون رجل من الانصار وفعلا قد صرح بهذا ابو سفيان قد صرح بهذا ابو سفيان وقال لو أرادوا ان نخرج عليهم السيف لا أخرجناه عليهم يعني على الانصار إذا كثير من الطلقاء فعلا لو أن الأنصار ولي رجل منهم كانوا سينطفضون كان ستقع فتن كان ستقع قلاقه ثم عمر رضي الله عنه وابو بكر لما جاء وجد الأنصار وقد كادوا يعقدون لسعد بن إذا إذن كان لابد من حسم الأمر ولم يكن هناك فرصة ولم يكن هناك وقت لتحديث مع أو مع غيرهم لم يستشيروا أحد هم الثلاثة فقط لم يستشيروا حتى غير عليه من كبار المهاجرين ومن كبار الأنصار لم يؤخذ رأي أحد منهم فرأوا سدا لباب الفتنة وحسما لهذا النزاع رأوا أنه لابد من أن لا يغادروا ثقيفة بني ساعده إلا وقد عقد لأحد منهم إذا القضية ليست حتى ليست بعض الناس يقولوا بأن قضية خلافة أبي بكر كانت نصا لو كانت نصا لما وقع ما وقع ولما طلم من أبي عبيدة أن يمد يده لكي يبيع لكن عمر رضي الله عنه رأى ومن معه أبو بكر أبو عبيدة رأوا أنه لا بد من حسم الأمر في تلك اللحظة مع أنهم يعلمون مع أنهم يعلمون علم اليقين أن هذه الطريقة في تولية الخليفة هي طريقة غير شرعية لا فيها شورى ولا أخذ رأي أهل الحل والعقد وإنما أمر اقتضاه ذلك الموقف. وقد صرح عمر رضي الله عنه بذلك قال كانت بيعة ألي بكر فلسة وقال الله المسلمين شرها والعبارة دقيقة من عمر كانت بيعة ألي بكر فلسة وقال الله المسلمين شرها يعني إنما أبر على خلاف الأصول الأصول أن يستشار كبار القوم أن يستشار أهل الحل والعقل كل لم يقع شيء من هذا في ثقيفة بني ساعدة ولي الأمر وعلي رضي الله عنه ومن معه من بني هاشم وهم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مغيبون ليس عندهم علم بشيء ولا عندهم خبر بشيء فأحرى أيضا هناك كبراء من الصحابة من المهاجرين ومن الأنصار كان ينبغي أن يعلم رأيهم وأن يعرف رأيهم لم يقع شيء من ذلك لكن كما قلت طبعا أبو بكر وعمر هذا هو رأيهم هذا لم يظهر أن هذا هو ما رأوا رأوا سبب الفتنة حسم الباب حتى لا يقع ما يقع من الأنصار فبادروا إلى مبايعة أبي بكر الصديق. لا، لا يعرفون لأبي بكر ما هو بكر ليس رجلا عاديا من عامة الناس به عليه السد لباب الفتنة. ما, ما يعلمون من فضل أبي بكر ومن النصوص الكثيرة في مناقب وفضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه أربعة. إذا قلت بأن هذا كان هي وجهة نظر الفريقين، لكن طبعا الآن بعد ذلك بعد ذلك الآن ستكون البيعة العامة. أو بكر رضي الله عنه سيذهب إلى المسجد وسيأخذ لأنار كانت بيعا ممن حضرت سقيفة لكن البيع العام البيع العام طبعا تحتاج إلى حضور الأقام والمهاجم من المهاجرين ومن الأنصار الذين سيبيعون لكن طبعا عليه رضي الله عنه وصله هذا الخبر وبلغه هذا الخبر وبلغه ما وقع في سقيفة من سائعة وطبعا الأمر لا يعجبه ولا يروقه ولذلك لم يرضى رضي الله عنه لم يرضى ولم يعجبه مكان ولم يعجب ذلك السيدة, ف... السيدة فاطمة بل بنه هاشم جميعا ولهذا ال القول بأن, بأن بيعة أبي بكر السدكات بالإجماع وأن الكل قد رضي عنه هذا كلام غير صحيح حتى كتب التاريخ وكتب السيرة الذي صحيح صحيح لو الذي غير صحيح غير صحيح كتب السيرة تتبيت هذا الأمر وأنه لا إجماع وأن الكثيرا من من بني هاشم بنو هاشم جميعا رفضوا بيعة أبي بكر الصديق وأن كثيرا أيضا يعني علي رضي الله عنه أو العباس أو الفضل بن العباس أو عرض الله بن عباس كل هؤلاء لم يرتضوا بيعة أبي بكر ولم يقبلوا بيعة أبي بكر بل كثير من المهاجرين ومن الأنصار الذين عرفوا بشدة موالاتهم لعلي رضي الله عنه أيضا عرضوا بيعة أبي بكر عمر بن ياسر أو سلمان الفارسي أو أبو ذر الغفاري أو حتى حتى من الأنصار حتى جابر بن عبد الله أو البراء بن عازب أو, أو أبو أيوب الأنصار أو قيس بن سعد بن عباد الذي قد عُرف بشدة ولائه لعلي قيس بن سعد بن عباد الذي كان الأنصار قد الذي كان الأنصار سيولون عليهم أيضا كان من الموالين لعلي وكان من الرافضين لبيئة أبي بكر خالد بن سعيد بن العاص وغيرهم جماعة كبيرة من المهاجرين والأنصار كلهم لم يرتضوا بيعة أبي بكر وكلهم عاوا يرون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو اولى بهذا الأمر من أبي بكر الصديق لما عندهم من فضل علي ولما عندهم من الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حق علي إذن أنا الآن كما قلت كما قلت في البداية يجب أن الصحابة دائما أن الصحابة بشر فإن علي رضي الله عنه ولو كان له ما كان من الفضل ولو بلغ ما بلغ من الورع وقد كان قمة في ذلك ولو بلغ ما بلغ من الزن لكن هذا أمر بشري أن تكون مرافق للنبي عليه الصلاة والسلام مرافقا له في كل مشاهده وصى عليك أعطاك من المناقم ما أعطاك ثم يعقد الأمر وأنت غائب ولا تولى منه شيء لا شك أن هذا الأمر يحز سيحز في نفسه ولذلك عارض بيعة أبي بكر ورفض بيعة أبي بكر ولهذا أصلا علينا أبي طالب رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر بيعة الرضا البيعة التي يرضى عليها لم يبايع هذا مما, مما نزم به أنه لم يبايع أبا بكر بيعة رضا إلا بعد ستة أشهر الآن يأتيك بعض الناس كما قلت في المنهجية التي تحدثت عنها أولا نرد الأحاديث الصحيحة لمجرد أنها لا توافق المعتقد يأتيك شخص يقول لك لا هذه رواية غير صحيحة لماذا؟ لأنه هو يريد أن يصور الصحابة ملائكة مجرد ما أبو بكر أبوه عليه كل الصحابة جاءوا راضين طائعين ليس في نفوسهم شيء ولهذا لما تأتي رواية أن علي بن أبي طالب تأخر عن بيعة أبي بكر للستة أشهر لا توافق هذه الرواية أصوله، فبالتالي يحكم عليه هذا الضعف أو يردها مع أن الرواية في صحيح البخاري، مع أن تأخر علي عن أبي بكر الصديق في صحيح البخاري. ولهذا أقول أنا بيعة الرضا. لماذا أقول بيعة الرضا؟ لأنه قد يكون علي قد يكون عليا قد بايع أبي بكر في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث حسب رواية مسلف بن أبي شيبة وفيها أن عمر رضي الله عنه ذهب وهي بإسناد صحيح. وفيها أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى بيت فاطمة فهدد إن لم يخرج يعني طبعا علي رضي الله بيت فاطمة كان يرتاده كل المناوئين من الأسماء التي ذكرنا من بني هاشم والزبير أيضا الذي رفض بيعة أبي بكر هؤلاء كانوا يرتادون بيت السيدة فاطمة فعمر رضي الله عنه رأى أن بيت السيدة فاطمة أصلح كأنه بيت معارضة كأنه بيت تجتمع فيه يجتمع فيه المعارضون وهذه المعارضة تسبب فتنه وهو يريد أن يحبس هذه الفتنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث بن بوفاة فيريد أن يحسن باب الفتنة فلذلك جاء كما في رواية ابن أبي شيبة فهدد بإحراق هذا البيت هدد بأنه إن استمرت هذه الاجتماعات في هذا البيت سيحرقه والرواية كما قلت في مصنف ابن أبي شيبة هذا قد يقع قد يقع من عمر رضي الله عنه على فضله وعلى مناقبه وعلى ما له من السابق في الإسلام ومن القدم في الإسلام لكنه سدًا لباب الفتنة قد يصدر منه هذا التهديد ونحن ننزه رضي الله عنه عن أن يقع منه ذلك فعلا كما يدعي روافض ولهم روايات مكذوبة كثيرة في ذلك في أنه فعلا قام بإحراء أشعر النار على السيدة فاطمة في بيتها لكن الرواية هذه الصحيحة في مصنف أبي شيبة فيها أنه هدد بإحراء ذلك البيت ثم جاء علي رضي الله عنه من الغد فبايع إن أثبتنا هذه الرواية ويقولنا بإسناد صحيح طبعا لا يصل إلى صحة سند البقاري لكنها أيضا بإسناد صحيح فنقول بأن علي نظرا لهذا الإكراه ونظرا لهذا التهديد قال فبايع أبا بك الصديق في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث مكرها وليس راضيا ولهذا جدد البيعة بعد موت السيدة فاطمة بعد مرور ستة أشهر جدد البيعة لأبي بكر وتلك هي كانت البيعة التي بايعها الإمام علي رابيا مختارا لكن دائما طبعا لا دائما نتصور نتصور أن علي رضي الله عنه في نفسه شيء من هذا الأمر بل بنو هاشم جميعا والصحاب الذين كانوا موالون لعلي في نفسهم شيء من هذا الأمر هذا أمر لا يمكن, أن, لا يمكن أن, أن نلغيه هذا اعتبار لا يمكن أن نزعه على أنه يجب أن أشير أريد أن أشير إشارة أخرى بين قوسين وهي أن علي رضي الله عنه كما صار في, في عهد أبي بكر أو في عهد عمر نعم لما تكون القضية حديثة يعني لم يبايع الآن لازالت الأحداث طرية في نفسه شيء وقد يصدر منه بعض الكلام الذي في حق أبي بكر أو في حق عمر لكن بالمقابل علي رضي الله عنه يرائي مصلحة الإسلام ويرائي مصلحة المسلمين ولذلك ما تمر هذه الأحداث حتى نرى علي رضي الله عنه مشارك لأبي بكر في معارفي في في اشاراته كما سنرى وكما سنرى خاصه في عهد عمر لان عهد عمر هو الذي كان عهد طويل ثم بعد ذلك يعني هذه الأحداث تبرد ثم علي نجده مشاركا للخليفة في كل مواطنه في كل مجالسه بل نجده كان مستشارا لأبي بكر وعمر وتفظر منه أيضا بعض العبارات وبعض الروايات الكثيرة في ثنائه على أبي بكر وفي ثنائه عن عمر لا نحاول أن نعارض بعض الناس يحاولون المعارضة يقول لك علي لم, يق لم يكن في نفسه شيء من أبي بكر وعمر مددين الدليل انظر رواية الفلانية اثنى على ابي بكر واثنى على عمر انظر ما قال سئل من خير الامه بعد نبيها قال ابو بكر قال عمر لكن سياق الذي ذكر فيه الامر وغير السياق الذي كانت فيه الاحداث لا زالت ساخنة الواحد منا يتأثر لحدث معين لرد فعل معين ثم بعد ذلك يمرر هذا الامر وتعود الحياة الى مجاريها وتعود الامور الى طبيعتها هكذا نفسر الامور لا ان نلغي روايات مقابل الروايات وانما كل ما صح سنده عندنا اثبتناه فنحن الان نعيش في الستة اشهر الاولى والستة اشهر الاولى فعلا الامر كان شديدا فيها على نفس علي رضي الله عنه وعلى السيدة فاطمة خاصة وأنه سيقع مشكل آخر بين السيدة فاطمة وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو قضية فدك كما رأينا في درس السيرة النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد محاصرة فدك صالحه آلها فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل فدك فيئا له ولآل بيته يعني المحصول والثمار التي تأتي والغلى التي تأتي من فدك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه خاصة ولي بيته عليه السلام فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام جاءت السيدة فاطمة إلى أبي بكر الصديق تطالبه بأرض فدك وأرض فدك هذه كما قلنا هي منطقة من مناطق خيبر يعني مناطق من مناطق اليهود بعيدة عن المدينة بيوم أو يومين وقد وقع فيها ما وقع مما سنرى الان وكانت هذه الارض على مر التاريخ من اسمار الصراع بين الطائفتين بين السنة والشيعة وحتى الخلفاء اختز امرهم في التصرف مع فنك فمثلا نجد ان ابا بكر الصديق كما سنرى منع السيدة فاطمة من فدك عمر رضي الله عنه لما جاء, جاء اتى بعلي واتى بالعبات وولاهم امر فدك مرة اخرى وافاء لهم فدك ثم لما جاء عثمان اخذها مرة اخرى من ال النبي صلى الله عليه وسلم واقطعها لمروان بن الحكر وبقيت عند بني أمية وبقيت عند بني أمية الى عهد عمر بن عبد العزيز فلما كان عمر بن عبد العزيز اخذها مرة اخرى وارضعها الى ال النبي صلى الله عليه واله وسلم لما جاء بعده يزيد اخذها يزيد مع عبد الملك اخذها من من ال النبي عليه الصلاه والسلام وارجعها الى بني أمية لما جاء العباسيون ابو العباس السفاح اخذها مره اخرى من بني اميه وارجعها الى وارجعها إلى ال النبي صلى الله عليه واله وسلم وبقيت هكذا من خليفه الى خليفه خليفه يردها خليفه يأتي ياخذها لما جاء المامون اخذت مرة أخرى ثم جاء المأمون فردها مرة أخرى الى ال النبي صلى الله عليه واله وسلم جاء المتوكل بعده وكان ناصبيا اخذها مره اخرى من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودائما بقيت قضية فدك محل نزاع خليفة يأفدها خليفة يردها وبسببها نسجت الروايات وبسببها وقع الاقتتال بين الطوائف فهذه قصة أرض صدك كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل تلك البلاد جعلت تلك الأرض في له لآل بيته ففاطمة رضي الله عنها وعليها السلام اعتقدت أن أن هذه الأرض أرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي يحق لها أن تريها أن تريها منه كما يري سائر الناس من آبائهم. فجاءت تطالب بنصيبها من أرض فدك بنصيبها في الإرث. طبعا أبو بكر الصديق رفض هذا الأمر. لما عنده من أنه سرت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن معشر الأنبياء إذا نورت ما تركناه صدقا. ووقع خلاف بين السيدة بين السيدة فاطمة. وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو يستدل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده وهي تستدل بأن هذا حقها من الارث وبأن سليمان قد ورث داود كما جاء في الآية وورث سليمان داود تستدل بأن الأنبياء أبناء الأنبياء يرثون من الأنبياء وقع الخلاف في هذه المسألة لم ينتهي إلى أمر طبعا أبو بكر الصديق هو الخليفة وبالتالي حسم الأمر ورفض إعطاء السيدة فاطمة نصيبها الذي, نصيبها الذي لها من فدف فلذلك السيدة فاطمة ذهبت إلى بيتها وغضبت وغانت غاضبة من أبي بكر واشتد غضبها واعتزلت لا تخرج لا إلى جمع ولا إلى مجلس ولا تحضر مع الناس صلاة اعتزلت السيدة فاطمة عليه السلام اعتزلت في بيتها وبقيت كذلك على هذا الحال وهي غاضبة رغم أن بعض الروايات تحاول روايات غير صحيحة تحاول أن تبين أنه قد وقع رضاء وقد وقع اتفاق بين أبي بكر وبين السيدة فاطمة لكن لم يقع شيء من هذا السيدة فاطمة هي تموت رغم أن التي كانت تقوم عليها وكانت صديقة لها هي السيدة أسماء بنت عميس زوجته أبي بكر الصديق في الذات فرفضت بل إنها رضي الله عنها الدليل على أنها رفضت أن يصلي عليها أحد ممن أغضبها بل أوصت بأن يصلى عليها ليلا وأن يدفن عليها ليلا وألا لا يقوم على جنازتها إلا علي وأسماء وفعلا ذلك ما كان ماتت السيدة فاطمة بعد ستة أشهر وهي غاضبة مما حصل لها مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وغسلها غسلتها أسماء وعلي بن أبي طالب ودفنها علي وصلى عليها علي بن أبي طالب ودفنها ليلا كما أبسط بذلك قصة فدك بغض النظر عن موقف أبي بكر أو عن استغلال الروافض لهذا الموقف للتشنيع على أبي بكر الصديق رضي الله عنه لكن الواقع هي هذه أبو بكر رضي الله عنه كان له موقف له رأي السيدة فاطمة كان لها موقف لها رأي طبعا هذا الأمر تزامن مع قضية الخلافة وهذا معروف أن السيدة فاطمة غضبت غضبا شديدا ويعني لم يعجبها كيف أدى زوجها وله ما له من المناقب وله ما له من الفضائل ولم يستشر حتى في أمر الخلافة وكانت ترى أنه الأحق بالخلافة من أبي بكر السديق هذه الوقائع التاريخية بدون زيادة وبدون نقصان بدون روايات فيها زيادات وفيها خرافات وأباطيل بدون, بدون رب ما صح وما ثبت من الروايات هذا ما وقع بين علي رضي الله عنه وبين والسيدة فاطمة من جهة وبين أبي بكر السبب توفيت السيدة فاطمة بعد ذلك بايع علي رضي الله عنه وكان من الأسباب الذي دفعت علي رضي الله عنه إلى المباعة وإلى أنه يعني ينهي هذه القضية وأنه ينتقل إلى الحياة الجديدة في عهد أبي بكر الصديق بعد أن سبله الأمر ما رأى من مصرحة الإسلام والمسلمين ذلك أن المرتدين قد أعلنوا خروجهم على أبي بكر الصديق وأعلنوا ردتهم وارتدت أكثر قبائل العرب التي كانت قد دخلت الإسلام في آخر حيات النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك لما أعلنوا ردتهم لم يكن من علي رضي الله عنه إلا أن ينسى كل هذه المشاكل وكل هذه النفاعات وكل هذه الخصومات وأن, وأن يكون من المشيرين وقد شارك أبي بكر الصديق رضي الله عنه في كثير من الاستشارات وطبعا لم يستمر عهد أبي بكر الصديق إلا فترة يسيرة عام عشرة أشهر يعني لم يستمر طويلا ثم مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه طيب الآن توف الآن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقال الله شر الآن مرة أخرى نحاول أن نتصور علي رضي الله عنه كيف سينظر الأمر بيعة أبي بكر وكانت فلتة واقتضتها ظروف معينة و يعني حسمت بها باب الفتنة كما قيل والنزاع وغير ذلك طيب الآن قد استتبت الأمور وقد هدعت الفتن إذن كان الأصل أن يكون الأمر بعد أبي بكر الصديق أن يكون الأمر شواء، وأن يختار المسلمون أن يختاروا الخليفة الذي يجمع عليه أمرهم، لكن لم يقع مرة أخرى شيء من هذا، وإنما أبو بكر الصديق عند وفاته استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عين الخليفة الذي سيكون الذي سي الذي سيكون بعده. بل لدرجة أنه لما عارض بعض كبار الصحابة على هذه التولية غضب أبو بكر من الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد عارض من عارض، وقد كان من كبار المعارضين على تولية عمر رضي الله عنه. طلحة بن عبيد الله، وطلحة بن عبيد الله وأبو بكر، حين موته قريب من موته طلحة بن عبيد الله قائم على راسه قائم على رأسه ويقول استخلفت على الناس عمر. وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه نظر للشدة عمر ولقوة عمر قال وقد رأيت ما يلقى الناس منه وأنت معه سكيف إذا خلا بهم بل إن طلح بن عبيد الله يعني استد في خطابه على أبي بكر الصديق قال ماذا أنت مجيب الرب قال لو إنك ستلقى ربك وهو سائلك عن رعية كيف استخنفت فيهم هذا الرجل طلح ابن عبيد الله من أول الأمر لم يكن مهاثر على استخلاف أبي بكر لعمر رضي الله عنه ومع ذلك أصر أبو بكر على أن يستخلف عمر وفعلا ذلك ما كان استخلف عمر وولي عمر الخلافة ولا شك أن هذا الأمر سيحزن عليا الأمر الأول وقلتم سد باب الفتنة طيب الآن سد باب الفتن ألم يكن الأولى مشاورة المهاجرين ومشاورة الأنصار في هذا الأمر؟ على أن علي رضي الله عنه يرى حسب ما يرى إن رأى أنه يمكن أن يقارن بأبي بكر ويمكن أن يمكن لفضائله أن تسامي فضائل أبي بكر وأن يقع النزاع فعلا في أيهما أفضل أبو بكر أو, عمر أو, أبو بكر أو علي فهو لا يرى هذا الأمر فيما بينه وبين عمر أبو بكر كان معه من السابقين إلى الإسلام أبو بكر ذكرت فيه من الفضائل ومن المناقف ما يشابه أو يقالب الفضائل التي ذكرت في علي لكن في عمر عمر لا هو من ليس من السابقين إلى الإسلام عمر لم يسلم إلا في السنة السادسة وكانت له مواقف قبل ذلك معانية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم في أي شيء قد يفضل عمر على علي لا في مواقف ولا في شهود المشاهد التي شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا في شجاعته ولا في إقدامه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في علمه كما سنرى باعتراف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو يعترف بفضل علي وهو الذي يقول كيف لي بمعبرة ليس لها أبو الحسن وهو الذي يقول لولا علي لهلك عمر وسنرى الآن في حياة أمير المؤمنين علي مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كيف فعلا كان ظاهرا وبارزا فضل علم عليه وتقدم عليه في هذا الباب إذن الأمر لا شك أنه سيحز في نفس علي رضي الله عنه أكثر مما حز فيما حز في نفسه قضية أبي بكر فلذلك أيضا علي رضي الله عنه وبن هاشم جميعا ومن علي من الصحابة كانوا جميعا يرون أن علي هو الأولى بالأمر منذ أبي بكر فكيف هو الأمر بعمر لكن طبعا كما قلت هذه المعارضات كانت تكون في أول الأمر، لكن لما يستجيب الأمر وتمر الشهور وعمر رضي الله عنه شغل بالفتوحات وانشغل بإرسال الجيوش إلى بإرسال الجيوش إلى البلدان وإلى الأنصار، طبعا عليه رضي الله عنه سيستسيغ الأمر وسيعيش، يعلن سيبايع عمر، فعلاً بايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع عمر، بل كان يعني فيما بعد كانت هناك علاقة جيدة كما يظهر من الروايات وكما يظهر من القصص كانت هناك علاقات جيدة بين علي بن أبي طالب وبين عمر بن الخطاب ولا أدل على ذلك أن علي بن أبي طالب قد زوج بنته أم كالثوم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لكن طبعا ما يمكن أن, أن ينفت النظر في حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مع عمر رضي الله عنه هو الوجود الظاهر البارد لعلي بن أبي طالب في مجلس عمر بحيث نجد كثير من القضايا سواء القضايا الكبرى أو كثير من النوازل الفقهية والحوادث الفقهية التي وقعت في عهد عمر كان علي من الرأس فيها وكان المفتي فيها بل كثيرا ما سنجد عمر رضي الله عنه بعلي بن أبي طالب في مسائل عظيمة وقعت في عهده بل أكثر من هذا كثير ما نجد في القصص التي رواها أهل السير أن عمر رضي الله عنه كاد يخطئ في حكمه على كثير من المسائل وكان علي هو المصود فيها وهذا بالسعرات سيرة الإمام علي أو سيرة أمير المؤمنين عمر نجد الشيء الكثير من هذا الأمر من ذلك مثلا أن مرة جاء إلى النجاء عمر رضي الله عنه بمرأة ما حمقاء وجاء بها وقد زنت وجاءت وقد اعترفت بزناها فكاد فأمر عمر رضي الله عنه فعمر رضي الله عنه فأمر برجمها فلما كانوا بها إذا علي رضي الله عنه قال إلى أين بهذه المرأة قالوا قد أمرنا عمر برجمها فقال ردوها فلما ردوا قال عمر ما بالكم قالوا أمر علي بردها قال والله ما أمر علي بردها الا لامر قد فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قد قال رفع القلم عن ثلاث وفي بعض الرواية رفع القلم عن أربع وذكر له الذين رفع عنهم القلم فقال عمر بلى قال فإن هذه مبسلات فلعلها فعلت ذلك وقد وقع بها ما وقع من الابتلاء ثم أمر بها فخلي سبيله هذه امرأة كانت ستقتل كانت سترجم إلى القتل لولا أن يسر الله تعالى وجود أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في ذلك الموقف لينقذ هذه القضية ولما فتحت الأمصار والبلدان في عهد عمر رضي الله عنه وانتسر شرب الخمر كان شرب الخمر بعد ما حرم كان قليل في مجتمع الصحابة نادر جدا أن يشرب أحدهم الخمر لكن لما فتحت الأنصار وتوسعت رقعة بلاد الإسلام انتشر شرب الخمر بين المسلمين فلذلك أراد عمر رضي الله عنه أن يعذر وأن يشدد في العقاب على شرب الخمر حتى, حتى يشد الباب على هذه الظاهرة التي بدأت تستشري وانتشرف فلذلك نادى علي رضي الله عنه فاستشاره في أمر الخمر قال كيف نفعل بهؤلاء الذين يشربون الخمر فأجاب علي رضي الله عنه ذلك الجواب المشهور قال يا أمير المؤمنين إني أرى أن شارب الخمر إذا شرب هذا وإذا هذا يعني هذا يعني يقول ما لا يعقل وإذا هذا افترى يفتني على الناس وإذا هذا افترى فإني أرى أن يجلد حد المفسدين فلذلك جعل عمر لشارب الخمر ثمانين جلدة بإشارة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمرة. مرة أخرى في قضية الرجم مشابهة لقصة الرجل وحتى هذه الحالة ذكرها حتى شيخ الإسلام ابن سيمية ذكر مرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي إليه ممرأة حامل وقد اعترفت وأقرت بأن ذلك الحمل الذي عليها من الزنب فأمر عمر رضي الله عنه برجمها وكادوا يرجمونها حتى جاء علي بن أبي طالب فأوقف الرجل ثم دخل على عمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين تريد أن ترجم هذه المرأة؟ قال نعم إنها قد أقرت بما عندها فقال يا أمير المؤمنين إن كان لك سلطان عليها فهل لك سلطان على ما في بطنها؟ يعني الجنين لأنه حتى أصلا الحامل لا ترجم حتى تضع كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام على الغاملية قال إن كان لك سلطان عليها فهل لك سلطان على ما في بطنها؟ قال عمر فلم تضع حتى تضع جنينها؟ قال أرأيت اعترافها أثان منها أم كان بعذاب منك وابتلاء يعني هل, أجب هل عذبت حتى نزع منها هذا الاعتراف فقال عمر قد كان شيء من ذلك يعني فعلا فقال ذكر علي رضي الله عنه ذكر عمر رضي الله عنه بحديث فيه بأن بأنه, لا يقام بأنه لا يقام حد بعد لا يقام حد لاعتراف لا بعد بلاء يعني إذا اعترف الإنسان وهو قد عذب وقد أودى حتى وإن كان اعترافه صحيحا، فإنه لا يمكن أن يقام الحد بسبب هذا الاعتراف بحجة هذا الاعتراف الذي وقع بعد الإذاء وبعد, وبعد التعذيب فلذلك قال عمر والله لولا علي لله لك عمر، لأنه كان سيرجم امرأة وسيقتل امرأة سيقتل امرأة لا يحق له أن يقتلها. لا من حيث أن معه الجنين يعني الوقت ليس وقت ليس المحل ليس محل رجم ولا من حيث أن هذه المرأة قد أوضيت قبل أن تعترف وهذا يعني لا هذا هذا الإيذاء يفقد هذا الاعتراف مسباقيته. نجد في كثير من المسائل الثقيلة التي أفتى عمر جاء عليه رضي الله عنه وقالفه لما جاءت امرأة إلى النبي لما جاءت امرأة إلى أمير المؤمنين عمر وقد, وقد نكحها رجل في العدة وقد تزوجها رجل ونكحها في عدتها فماذا كان رأي عمر؟ كان رأي عمر بأنه لا شيء لها بأنه لا شيء يفرغ بينهما ولا شيء لها وحرمت عليه إلى الأبد لكن علي رضي الله عنه لم يرطب هذا الرأي ولما جاء خالف هذا الرأي وحكم ورجع عمر إلى رأيه حكم بأن, بأن لها المهر بما استحل ذلك الرجل من فرجها وأنها تنتظر حتى تنتهي عدتها فإذا انتهت عدتها فذلك الرجل خاطب من الخطة يعني يخطبها إن أراد كما يخطبها سائر الناس وفعل الرجع عمر رضي الله عنه إلى قول علي في هذا الباب بل وقعت قصة في هذا عمر رضي الله عنه أيضا متعلقة بالزنا مرة مرأة في عهد أمير المؤمنين عمر هويت شابا من الأنصار كان أحد شباب الأنصار يعجبها وكانت تهواه فمره يعني صنعت له حيلة حتى أدخلته إلى بيتها فلما أدخلته إلى بيتها عرضت عليه نفسه فأبا ذلك الرجل أبا ذلك الشاب عصمه الله سبحانه وتعالى ورفض أن ورفض أن ورفض أن يأتيها. فخرجت تلك المرأة وذهبت إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وهي تنادي وتصيح يا أمير المؤمنين فضحني أراد أن يفضحني في أهلي أراد أن يفعل بي وأراد أن يفعل بي وكانت قبل مجيئها إلى عمر قد أخذت بيضة على بيضة فاسلة أخذتها وجعلتها في ثوبها فقصتها وجعلتها على ثوبها قالت إنه أراد قد أن يفضحني في أهلي وإن أثر فعله في ثوبي إن البيضة التي فقفتها فأمر عمر ببعض النساء لكي اختبرنها فاختبرنها فحكمنا بأن ذلك مني فحكمن بأن ذلك الذي في توبها من المني فأمر به عمر رضي الله عنه فأمر به وأراد أن يجلده فأخذ الرجل يصي يقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين اتق الله فيي فإن الله تعالى قد عصمني وإنها قد أرادتني على نفسي فأبيته ففعلت بما فعلت فجاء علي بن أبي طالب وراء الموقف شاهد راء حكم عمر رضي الله عنه جلد ذلك الرجل الشاب سيجلد والأذر الذي حكمت النساء بأنه أثر المني فأخذ ينظر فأمر علي رضي الله عنه هذا من حسن قضائه رضي الله عنه وأرضاه أمر بأن يؤتى بماء مغلي شديد الغليان فجاء إليه بماء مغلي فأخذ ذلك المغلي الماء المغلي وسكبه على ذلك الموضع الذي فيه البيض طبعا نضج ذلك البيض وبان وظهر أنه بيض وأنه ليس بمني وبذلك حمي, جلده ذا حمي جسد ذلك الشاب الأنصاري من الجلد. فهذه بعض القضايا التي عمر رضي الله عنه كان يحكم فيها أحكاما ثم يأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه مصوبا ومصححا لهذه الأحكام نظرا لما آتاه الله سبحانه وتعالى من فقه وما أتاه من علم ولم يوت غيره وكان عمر حتى يستشه في كثير من الأمور الآن قضية الهجرة معلوم أنه من أول من أرخ للمسلمين الهجرة عمر بن الخطاب هو أول من أرخ للمسلمين الهجرة كان ذلك بإشارة من علي رضي الله عنه لما جمع عمر بعض الصحابة واستشارهم في قضية التقويم وفي قضية التأريخ فقال عمر قال يا, رسول قال يا أمير المؤمنين أرى أن يجعل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من دار الشرك إلى دار الإسلام أول, أول تاريخ وهكذا عمر رضي الله عنه جعل الهزرة هي التقويم الذي نقوم به إلى اليوم كذلك مرة لما عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في نفقته كم يأخذ من بيت المال بعض الصحابة كعثمان أو سعيد بن زيد أشاروا عليه أنه يأخذ ما يصلح له يعني ما يراه صالحا وما يكفيه في مؤنته ونفقته فعلي رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين بل غذاء وعشاء ورجع عمر رضي الله عنه الى رأي إلى رأي علي وكان الرأي الذي يأخذ به في نفقات الخليفة انه يأخذ من بيت المال لغدائه يأخذ لعشائه كذلك لما اختلف الصحابة في قضية سواد العراق لما فتح الصحابة العراق لما فتح الصحابة العراق ختلفوا ومعلوم قضية سواد العراق قضية كبيرة في تاريخ الإسلام اختلف الصحابة أرض العراق وال... و... وما حولها من البلدان التي فتحت هل هل تقسم بين المحاربين كما تقسم سائن وأموال الحرب هذا كان رأي كبير من الصحابة لكن عمر رضي الله عنه رأى غير ذلك رأى أن سواد العراق يبقى فيئا للمسلمين يرجع... ترجع غلته إلى بيت المال وكان علي رضي الله عنه من الذين أشاروا عليه بهذا الرأي من الذين أشاروا عليه بأن يجعل تلك البلاد فيئا لبيت المال وفيئا للمسلمين وذلك فعلا ما كان فهذه بعض النماذج وبعض الأمثلة على مشاركة علي الدؤوبة بل اللافذة بل في حياة عمر رضي الله عنه يقضي بين الناس ويصحح الأحكام ويشير بالأمور العظيمة التي كان لها تأثير في مسيرة الإسلام وتأثير في تاريخ الإسلام كل هذا إن دل على شيء نحن نأتي به لنصعرض التاريخ أولا ثم لندلل على المكانة العظيمة التي كانت لعلي طالب الأمير المؤمنين عليه السلام في كل المراحل الدقيقة والحرجة في تاريخ هذا الدين العظيم وليظهر لنا كيف أن هذا الرجل كان رجلا عظيما في تاريخ هذه الأمة بل كان رأسا في هذا الدين عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم أقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين